ل و س و ع النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ه t n o I'm not a l e